قولا لله القلوب كسار في حالة الشكوى لله تادب وانت تشكو وحتى تكون الشكوى اقرب لان تجاب ثم الطرائق منها تقديم صدقه قبل الشكوى تقديم صدقه قبل الشكوى تادبا مع الله تحسن للخلق رجاء الإحسان إلى أن يحسن الى إليك الله صحيح. تحاول أن تكون لوحدك وأنت تشكو الله وتحاول أن لا تخبر أحد أحدا أنك ستذهب تشكو إلى الله لا تخبر أحدا أنك ستذهب تشكو إلى الله تحاول أن يكون هذا بعد كثرة ذكر حتى ينكسر الخطر. تحاول أن تتوخ اسم الله الأعظم وإن كان لا يعرف تحديد لكن مثلا قال كثير من العلماء الحي القيوم أو أن تقول الحي حين لا حي أو الحي لا إله إلا هو هذا منصوص عليه في غافر أو الله الواحد القهار هذا الذي أرجه الرحمن الرحيم دعاء في البقرة وإلاكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المهم نعم. تأتي بأسماء الله الحسنى التي تناسب نعم. الحال تلح على الله بالترديد نعم. يكون الصوت خفي تسمع به نفسك. نفسك والحالة الوضع يعني إن كان في صلاة تكون في السجود وإن كان في غير صلاة ترفع يديك مستقبلا مستقبلا القبلة ثم تقول نجواك تقول شكواك أدرج في الدعاء أي كان المطلوب استغفار يونس لا, لا إله, إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من, الظالمين. من الظالمين مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكن على يقين بأنك فوضت أمرك إلى الله، ولا ترجو مطلبا بعينه أن يقع، إنك لا تدري أين الخير، لكنك تفزع إلى الله في أن يرفع عنك هذا الضر، يعني ما يقول شكوى غالبا يكون رفع ضر، لأن هي كانت في رضي الله عنها كانت في بلاء فرفعه الله، هذا غالب مثل هذا جملة. لفق الله جل وعلا هو من شاء الله جاء